وأدخلني يا أولي آخر في مكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأسهل اللهم يا حديد يا ستاو كنف ستر عجابي صيانة نجاتي واعتصموا بحمد الله وابني يا محيض يا قادر علي سور أماني إحاطة مجد رادق عز ذلك خير ذلك من آيات الله أعدني يا رقيب يا مجيب وأحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وملدي بكلاءة إعادة إغاثتي وليس بضالهم شيئا إلا بإذن الله وقني يا مانع يا دافع بأسمائك وآياتك وكلماتك من شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جفار بغى علي أخذته الغاشية من عذاب الله ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة علي وأعوانهم فإن همري أحد منهم بسروري خذله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره عشاوة فمن يهديهم بعد الله واكفني يا قابض يا قهار خديعة مكرهم وارددهم عني مذمومين مذؤومين مدحورين لتخسير تغيير تدمير فما كان لهم من فية ينصرونه من دون الله وأبقني يا سبح يا قدس لذة مناجات أقبل ولا تخف إنك من الآمنين بفضل الله وأثقهم يا ضار يا مميت نكال وبالي الزوال فقط يدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله وآمني يا سلام يا مؤمن يا مهيم صولة جوة دولة الأعداء بغاية بداية لهم المشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبين لكلمات الله وتمجني يا عظيم يا معزم تاج مهابة كبريائي جلال سلطان ملك مجعز عظمتي فلا يحسنك قولهم إن العزة لله وألبسني يا جليم يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبالي فَلَمَّا رَأيناهُ أكْبرَنَهُ وَقَطَعَنِ ذِهُنَّ وَقُلْنَا حَشَمَ اللَّهُ وَأَلْقِي عَزِيزٌ يَا مَدُودُ وَلَيَّ مَحَبَّةً مِنْكَ تَغادُ وَتَخْضَعُ لِبِهَا قُلُوبُهُمْ كَمِي عِبَادِكَ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمَعْزَةِ وَالْمَوَدَّةِ مِنْ تَعْطِي فِتَالِي فِي يُعِبُونَهُمْ كَعُبْلَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمنوا وأظهر اللهم علي يا ظاهر يا باطن آثار أسرار يحبونهم ويحبونه وذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله فوجه اللهم يا صمد يا نور وجه بصفاء جمالي أنسي إشراقي فإن حاجتك فقل أسلمت مجهي لله وجمني يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والذناغة والبراعة وأحلو الوقدة من لساني يفقه قومي في رحمتي رقتي ثم تلي جلودهم قلوبهم بلا ذكر الله وقلدني يا شديد البطش يا جبار سيف الهيبة والقوة والشدة والمنعة من بأس جبروت عزة عظمتي ومن نصر الله من عند الله وأذم علي يا باسض يا فتاح بهجة مسرتي رب شرح لي صدري ويسر لي أمري إلى طايفي في أعواطفي ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر ويومئذ يفرعوا منه بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب وإيمان والإطمئنان والزكينة والمقار أن يكون من الذين آمنوا وتضمن قلوبهم بذكر الله وأفرع لي يا صبور يا شكور صبر الذين تدرعوا بثبات يقين تمكن كم من فيات قليلة غلبت فيات كثيرة بالله. واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي بوجود شهود جنودي له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما أشركت ولا تخافون أنكم أشركت بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على عتائي نصر الذين قيل له اتَّخَذُوا آلِهَتِنَا الَّذِينَ قِيلَ لَهُ اتَّخَذَ نَارُ جَبًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَأَنْتَ دِينِي يَا طَالِبُ يَا قَانِبُ تَهْدِنَا بِهِ كَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعِينُ بِتَعْزِيزِ تَنْقِيلِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لتؤمنوا بالله وكفني يا كافي يا شافي شر الأعداء والأسواء لعوائد فوائد فرائد أولا نزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله وامن علي يا, يا رزاق بحصول قبول تدبير تعسير تسخير تدمير كل أشرب من رزق الله وعلى يا واحد يا حد كلمة التقوى كما ألزمت بها عبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قلت فعلم أنه لا إله إلا الله وتولني يا بني يا بالملاية والعناية والرعاية والسلامة بمزيد إرادة استعادي بمزيد إرادة استعادي إمداد ذلك خير. ذلك الفضل من الله وأكرمني يا غنيم يا كريم بالسعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت به الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أتب علي يا تواب يا رحيم توبة نصوحا يكون من الذين إذا فعلوا فأعشت من ظلم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الله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 وأسكني يا سنيع يا عليم يا قريب جنة عدن معدة للمبتقين دعواهم فيها سبحانك الله ومتعيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ألو الحمد لله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 رميرا حسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا وسبحان الله وما من المشركين الصلاة وسلام دائنين يدوم عنك دامك ببقائك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين دعاء اختنامي ربي بسم الله الرحمن الرحيم يرفع قدري ويشرح صدري وييسر أمري بارزقني من حيث لا احتسل بفضلك وكرمك وإحسانك يا من هو هو هو خوف ها يا انسان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 اعتسام الدور الأعلى للشيخ الأكبر اللهم يسألك بثبوت الربوبية وبعظمة الصمدانية وبسطبة الإلهية والقدرة الوحدانية اللهم يسألك أن تفتح علينا فتوح العارفين بجاه الأنبياء والمسلين اللهم نظم أحوالي وحسن أفعالي وخلصني من ألم الفقر والذري ومن بلائي والقضاء ومن شر الشيطان اللهم اجعلني من الصلحان والأغنياء الشاكرين ويسر الانتظام في رمولنا وحصر مرادنا بالخير وبعدنا من الشعور والعصيان وقربني بالعمل الصالح وَنَوِّرْ قَلْبِي بِيَنْوَارِهِ تِلْكَ الْمَعَارِفِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين